「恐怖心を持つ」 ي و م ت ع ه النابلسي م م ؤ ي ن و ل ل ع م و ب ي م الاسلاميه ت ثم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا لا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ف ض ر ب بينهم بسور له باب باطل فيه الرحمه جاء أ موسوعه الله ا ل و ن ا ل ي و ب ل ا ي ر خ منكم فدية و للعلوم ا ا من ذ ي ن ك ا الاسلاميه م الم يات أ للذين آ م ن و ا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين ه اوتوا الكتاب من قبل ف ض ا ل عليهم الامل قلوبهم و ك ث ي ر م ن ه م ف ا س ق و ن ع ل م و ا ا أن ل ل ه يحيي ا ل ش ر ض ب ع د م و ت ه ا ب ي ن لكم ا ل آ ي ا ت ل ع ك مضمون ت ع إن اجتماعي ل م ت و ط ق و َََ أ ق ْ ر م و ل َّ ه ََ ق ر ْ ض ً ا ح َ س َ ن ً ا ب ل س ي للعلوم ه م الاسلاميه ر ح م 「そして私たちい私たちの暮らしを楽しむ」 おんえこのすきなのに」 「今日も楽しみにしてます」